اون and the shape of the beauty ای قُلْ لَهُ إِنَّنِي قَالَ إِنَّنِي راما يا لاله who you are. Wow. سم اومد <تصفيق> <تصفيق> نام جميل والله جميل تعاليك block <laughs> الله وعليك يا الله يا الله الله الله يا اخي وربي الله هنا شويه اینا که فعلا فقط نام نام لا, لا لا لا عظم عظم مولانا الله يفتح عليه الله يفتح عليه الله اكبر نعم يا نعم يا When okay.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 بفر بده موسیقی موسیقی الله الله الله اقرب